الفصل الثامن فن عمارة العرب معرفتنا الحاضرة لفن عمارة العرب لم يعتني علم الآثار الحديث بمباني العرب إلا قليلا وأكثر هذه المباني في أماكن بعيدة ولا يسل درسها دائما وإذا عبوت ثلاثة كتب أو أربعة كتب مهمة خاصة بالبحث في قصر الحمراء ومساجد القاهرة والقدس وجدت الكتب غافلة عنها تقريبا قال باتيسيه الذي هو مؤلف لتاريخ من أحسن ما لدينا من تواريخ فن البناء وذلك في الطبعة الأخيرة التي طبع بها كتابه تاريخ فن البناء في سنة 1880 ميلادية إن مباحث تاريخ العمارة الإسلامية تحتاج إلى توسيع كبير ثم أسف هذا المؤلف على نقص معالجته لهذا الموضوع والحق أن هذا المؤلف اقترف عدة غلطات ومن ذلك أنك لا تجد بين صور كتابه المهم كثيرة صورة لبناء إسلامي في بلاد سوريا وفارس والهند، ولم يكن المسجد المصري الذي نشر صورته فيه مثالا إلا أسوأ نموذج للمباني المصرية القائمة على الطراز العربي. وذلك ببابه ونوافذه القائمة الزوايا وقبته البصلية الشكل. قال سيديو في الطبعة الثانية التي تمت سنة ألف وثمانمائة لكتابه تاريخ العرب العام من دواع الأسف أننا لم نبحث حتى الآن بحثا عاما في المباني التي أقامها العرب في بلاد سوريا والعراق وفارس حتى الهند في مختلف أدوار سيادتهم ففي هذه المباني لا ريب صفات خاصة نرى من المفيد تعيينها ومنذ زمن طويل أبدى دوبران جامث لهذا الرجاء في كتابه الممتع عن فن عمارة العرب في الأندلس على الخصوص وقال نعد من حب الدرس أن يبحث في أهم المباني التي أقامها العرب في بلاد سوريا وفارس ومصر وإفريقيا نسي المؤلف أن يذكر بلاد الهند وما الرسوم العامة للمسجد الأقصى الذي أقامه عمر في القدس ومساجد دمشق ومسجد عمرو بن العاص ومسجد ابن طولون في القاهرة ومسجد القيروان وما أضع هذه المباني الخاصة وما دقائقها وما زخارفها وما طابعها إن المقابلة بين مباني العرب في مختلف البلدان التي دانت لهم من الأمور التي لا غنية عنها للوصول إلى معرفة طرازها فبهذه المقابلة يظهر تماثلها الذي نشأ عن وحدة النظم والمعتقدات ويظهر تباينها الذي نشأ عن اختلاف البيئات والعروق التي كانت تلك النظم والمعتقدات سائدة لها وما لدينا من كتب الوصف القليل طرح هذه المسائل المهمة جانبا وقد يقع الباحث حين يقتصر على دراسة فن العمارة العربي في أحد الأقطار التي كان للعرب سلطان عليها في مثل هذه الغلطات الفضيعة التي اقترفها شاتو بريان في كتابه الذي سماه رحلة من باريس إلى القدس وذلك وقت ما تكلم عن مساجد القاهرة وذكر أنها تشابه مباني قدماء المصريين والحق أنه لا أحد يستطيع في الوقت الحاضر أن يأتي مثل هذا الزعم فإذا وجد طرازان متباينان أشد التباين من جميع الوجوه، كان ذلك الطرازان، الطراز الفرعوني والطراز العربي. ولن يجد المرء مثالاً يستند إليه في اقتباس العرب شيئاً من الفراعنة مهما كان صغيراً. ولم يدر في خلدنا أن نفصل في فصل مختصر كهذا الفصل تاريخ فن العمارة العربي، الذي غفل العلم عن بيانه. ومع ذلك فإنه يمكننا أن نذكر تقسيماته الأساسية. وأن نبين وجوه الشبه ووجوه الاختلاف بين البنايات التي أقيمت على الطراز العربي والتي لا تزال مثلة في الأقطار الممتدة من الأندلس إلى الهند. وليس هذا العمل سهلا كما يظن، فهو يتطلب منا أن نسلك طريقا لم يسبقنا إليها أحد، فضلا عن عدم اتساع دائرة هذا الكتاب لغير أهم البواعث. عناصر فن عمارة العرب المميزة. بينا في الفصول السابقة مصادر فن العمارة العربي وذكرنا فيها مقتبسه العرب من الفرس والبيزنطيين وأوضحنا كيف تحرروا من هذه المصادر وانتهوا إلى إبداع طراز مستقل خاص وإنني قبل أن أبحث عن المباني التي تركها العرب في مختلف البلدان بحثا جامعا أرى أن أدرس العناصر التي يتألف منها فن عمارتهم درسا موجزا المواد الإنشائية تختلف المواد الإنشائية التي استخدمها العرب في إقامة مبانيهم باختلاف البلدان التي استولوا عليها وباختلاف مقاصدهم من إنشائها وكان الأجر أول ما استعملوا في إنشائها ولسرعان ما استخدموا الحجارة في إقامة ما هو مهم منها كقصر العزيزة وقصر القبة في سقلية وجامع السلطان حسن في القاهرة إلى آخره وكانوا في الأندلس يستعملون في إنشاء مبانيهم غالبا نوعا من البيتون الذي هو مزيج من المواد الكلس والرمل والصلصال والحصباء التي لا تلبث أن تصبح طبقة صلبة كحجارة النقش ويقال إن عيب المباني العربية في قلة متانتها فإذا صح هذا القول بالنسبة إلى الكثير منها فإنه غير صحيح بالنسبة إليها كلها وذلك أن العرب كانوا إذا أرادوا إنشاء بناء على جناح السرعة مكتفين بالظاهر أقاموه غير متين كما نقيم بيوتنا في الوقت الحاضر، وأنما شادوا من المباني التي لا تزال قائمة، مع مرور أكثر من ألف سنة عليها، يدل على معرفتهم إنشاء بنايات خالدة عند الضرورة، وها هي ذي قصورهم البسيطة، كقصورهم في سقلية، لا تزال تقاوم تقلبات الفصول مع مرور ثمانمائة سنة عليها، وها هو ذا قصر الحمراء نفسه لا يزال يقاوم مع خفته الظاهرة، الأعمدة وتيجانها وجد العرب في جميع البلاد التي استولوا عليها عددا كبيرا من المباني الإغريقية والرومانية والبيزنطية المتداعية أو المهجورة وانتفعوا بأعمدتها وتيجان أعمدتها كما تشهد بذلك مبانيهم الأولى التي تضم عددا غير قليل من الأعمدة الغربية المصدر ولما استنفد العرب ما وجدوا اضطروا بحكم الطبيعة إلى إنشاء محتاجوا إليه منها بأنفسهم وطبعوا عليه طابعهم الخاص الذي كانوا يعرفون كيف يطبعونه على جميع آثارهم كالأعمدة وتيجان الأعمدة التي لم تشتق من أي طراز آخر كما قال ميسيو جي دوبرانجا والتي ترى في قاعة الأسود من قصر الحمراء فيجب عدها خاصة بالعرب من كل وجه الأقواس إن الأقواس المصنوعة على رسم البكرين والقوس المصنوعة على شكل نعل الفرس مما امتاز به فن العمارة العربي فيشاهد في المباني العربية الأولى وإن استعمال القوس المصنوعة على رسم البكرين والقوس المصنوعة على شكل نصف الدائرة معا مما رأيت في أقدم المباني العربية في أوروبا وآسيا وإفريقيا فأتيح لي درسه والقوس المصنوعة على رسم البكرين مع كسرة خفيفة في أعلاها وخصر خفيف في أسفلها مما تجد في المباني العربية التي شيدت في دور لاحق فيحتاج المرء إلى شيء من الانتباه ليتبينه فيها وتكفي هذه الأقواس التي وجدت مع ذلك لمنح المنحنى شكلا رائعا ثم تطورت القوس المصنوعة على رسم البكارين في مصر وصرت لا ترى لأسفلها خصرا وذلك خلافا لما اتفق لها في الأندلس وإفريقيا حيث اكتسبت شكل نعل الفرس أو القوس المجاوزة وأصبحت هذه القوس صفة لفن العمارة العربي فيهما في بعض الأزمنة وقد قيل إن القوس المجاوزة المصنوعة على شكل نعل الفرس كانت معروفة عند البيزنطيين، ولكن هذا لم يستند إلى دليل ما دامت تلك القوس غير مشهودة في معظم مباني ذلك الزمن، وأرى مع ذلك أنها لم تكن مجهولة فيه، وإن كانت قليلة الاستعمال. والحق أنني وجدت في كنيسة كانيكاريا التي أقامتها القيصر أودوكسي في أثينا عام 418 ميلادية على حسب ما جاء في كتابة. تبينتها على عمود أقواس مجاوزة قليلا جدا وظهر ارتداد أسفل القوس منها إلى داخلها من الضعف بحيث يحتاج إدراكه إلى شيء من الدقة المآذن أوجبت الضرورة دعوة المؤمنين إلى الصلاة وفقا لاحكام الدين إقامة المآذن فوق جميع المساجد الإسلامية كما هو معلوم وتختلف أشكال هذه المآذن باختلاف البلدان اختلافا أساسيا فهي مخروطة الشكل في بلاد فارس، ومربعة في بلاد الأندلس وإفريقيا، وصوانية ذات مطفأة في أعلاها في تركيا، ومتنوعة الشكل في كل طبقة منها بمصر، ونرى الكثير من مآذن مصر، ولاسيما مئذنة قايتباي في القاهرة من العجائب، ولا شيء أدل على دقة العرب وذوقهم الفني من قدرتهم على تحويل البروج البسيطة، ويتجلى الفرق الكبير بين ذوق العرب الفني وذوق الترك، عند مقابلة تلك المآذن العربية بالمآذن التركية على الخصوص ومآذن العربي كأكثر مبانيهم متوجة على العموم بأنواع الشرف ذات الأشكال المختلفة المعروفة بأقسام الحواجز الواقعة بين الكوى ونعد من هذه الأشكال الدرق والنصل والحرب والمنشار إلى آخره والمناور وإن عرفت في بلاد فارس أيام بني ساسان كانت أشكالها أقل تنوعا من تلك بدرجات. القباب ليست القباب مما اخترعه المسلمون وإن كان أصل الكلمة عربيا فقد كانت القباب معروفة عند البيزنطيين وكان للأكاسرة من بني ساسان قباب في قصورهم وإنما العرب هم الذين ابتكروا القباب الهيف ذات الخصر ويتألف من مرور مقطع القبة العربية العمودي من مركزها خط منحن يذكرنا بشكل القوس العربية ثم أفرط الفرس في حنو قبابهم فانتهوا إلى شكلها البصلي الذي سنتكلم عنه قريبا ويختلف شكل القباب العربية باختلاف البلدان فهي منخفضة في إفريقيا ولا سيما القيروان انخفاض القباب البيزنطية ويرى على كل مسجد فيها عدة قباب من هذا الطراز والقباب في مصر على العموم هي من الطراز الذي وصفناه آنفاً. ولا ترى على المساجد فيها بل على المزارات أو على الحجرات المجاورة للمساجد والمشتملة على أضرح وكلما شاهدت في مصر قبة على مسجد أمكنك أن تقطع بوجود ضريح فيه وهنالك بعض الشبه بين القباب المصرية والقباب السورية أو قبة جامع عمر ذات الخصر الضيق قليلا على الأقل وإن كانت القباب السورية أقل هيفا وأكثر وزنا وعاطلة من الزخارف الخارجية وترى في مصر سيما في المقبرة القريبة من أسفل قلعة القاهرة والتي سميتها سهل القبور وذلك في الصورة التي نشرتها لها تمييزا لها من المقبرة الأخرى المعروفة باسم مزارات الخلفاء جميع أنواع القباب كالقباب التي هي على شكل نصف الدائرة والقباب الإهليجية والقباب الأسطوانية والقباب المخروطة والقباب المجاوزة والقباب المقرنة إلى آخره المتدليات المقرصنات يظهر أن العرب كانوا يكرهون ما كان يحبه الأغارقة من الأوجه الملس الموحدة والزوايا والأشكال القائمة فكانوا ينشؤون الكوات الصغيرة الناتئة المثلثة الكرية المسمات بالمتدليات لتدلي بعضها فوق بعض في الفضاء تدليا هندسيا تدريجيا يذكرنا بخلايا النحل وذلك لما نرى من رغبتهم في ملء زوايا الجدر القائمة وفي وصل القباب المستديرة بما تقوم عليه من الرداه المربعة وصلا غير محسوس وقد استعملت المتدليات في سقلية منذ القرن العاشر والقرن الحادي عشر من الميلاد وقد حول عرب الأندلس تجوفاتها الكرية إلى مواشير قائمة ذات وجوه مقاعر والمتدليات ممن فرد به العرب ولم توجد عند أي أمة حتى الآن وما كاد القرن الثاني عشر من الميلاد يحل حتى كان أمرها شاملا لجميع البلدان الإسلامية وقد استخدمها العرب في ربط أطناف أروقة المآذن بأوجهها القائمة وفي ملء قباب المساجد وفي وصلها بالجدر القائمة عليها وفي وصل القباب الكورية بالأوجه المربعة إلى آخره حقا إن المتدليات ممتاز به الفن العربي ولا أوافق على رأي مسي شارل بلان القائل إنها نشأت عن ضرورة احداث الظلال بالوسائل الناتئة فالمتدليات كثيرة في داخل المباني حيث لا فائدة في إحداث الظل كثرتها في خارجها ولم تنشأ متدليات المآذن كذلك عن ضرورة احداث أروقة عالية لدعوة المسلمين منها إلى الصلاة ما رأينا مآذن الأستان ومآذن بلاد فارس ذات أروقة عاطلة مما يشاهد في مآذن مصر من المتدليات وإنما الذي أراه هو أن اختراع العربي للمتدليات نشأ عن كرههم للزوايا والأوجه الموحدة الملس كما ذكرت آنفا ويتجلى هذا الكره في جميع آثارهم الفنية سواء كانت مآذن أم جلود قرآن أم دوية النقوش العربية ودقائق الزخرف زخارف المباني العربية ذات طابع خاص ينتبه إليه في الحال حتى أجهل الناس بفن العمارة وهذه الزخارف المؤلفة من رسوم هندسية ممزوجة بالكتابات من الأمور التي نرى رسمها أسهل من وصفها وهي تابعة لقواعد بسيطة نص عليها مسيو بروغوان على الرغم من ظواهرها الخيالية وكانت النقوش العربية تنقر في الحجر كما في كثير من مساجد القاهرة أو تصب في قوالب كما في قصر الحمراء وللخط العربي شأن كبير في الزخرف ولا غر. فهو ذو انسجام عجيب مع النقوش العربية ولم يستعمل في الزخرفة حتى القرن التاسع من الميلاد غير الخط الكوفي ومشتقاته كالقرمطي والكوفي القائم الزوايا وتؤخذ هذه الكتابات من القرآن على العموم وأكثر هذه الكتابات استعمالا هو السطر الأول من القرآن وهو بسم الله الرحمن الرحيم أو القول الجامع الذي يلخص به الإسلام وهو لا إله إلا الله محمد رسول الله وقد بلغ الخط العربي من الصلاح للزينة ما كان رجال الفن من النصارى في القرون الوسطى وفي عصر النهضة يكثلون معه من استنساخ ما كان يقع تحت أيديهم اتفاقا من قطع الكتابات العربية على المباني المسيحية تزيينا لها سائرين في ذلك مع الهوى وقد شاهد ميسيو لونجريه وميسيو لافوا وغيرهما الشيء الكثير منها في إيطاليا ومما شاهد ميسيو لافوا في مكان الأمتع من كتدرائية ميلانو باب مبني على طراز رسم البكارين يحيط به إفريز حجري مؤلف من كلمة عربية مكررة عدة مرات وكتابة عربية حول رأس المسيح المصور فوق أبواب القديس بطرس التي أمر بإنشائها البابا أوجين الرابع وخطوط كفية طويلة على قميص القديس بطرس والقديس بولس ومن دواعي أسفي عدم ترجمة هذا الكتاب لهذه الكتابات فلعل الكتابة التي حول رأس المسيح هي كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله الزخارف الملونة اعتقد الناس زمانا طويلا أن الأغارقة لم يلونوا مبانيهم وتماثيلهم وإذ كان للقواعد التي اصطلح عليها الأغارقة قوة القانون عند الأمم اللاتينية نشأ فينا ذوق مصنوع صرنا نعد به المباني البيض أبنية جميلة جدا غافلين عن أن أشعة الشمس على المباني البيض تعمل أبصار وتغرق دقائقها وعن أننا نعجب بها بقوة التقاليد فقط ومن الحظ الحسن أن أثبتت المباحث الحديثة أن أذواق الأغارقة كانت تختلف عما عزي إليها وأن الكثير من مبانيهم كان مستورا بالألوان وأن اللون الأزرق واللون الأصفر واللون الأحمر أكثر الألوان استعمالا فيها وأن أعالي العمد في معبد إيجين كان مصبوغا باللون الأحمر المتشعبت منه تروس مذهبة وأن مقدمه كان مصبوغا باللون الأزرق المموه بأطر حمر وخضر وفضل العرب بأذواقهم الفنية الغريزية ملون المباني على بيضها وكانت نقوشهم العربية مغطاطا على العموم بألوان يدل تنضيدها على معرفة كبيرة وذوق سليم وكان جدر الحمراء ووجوهها والجدر الخارجية للمساجد مستورة بأزهى الألوان والألوان التي استعملها العرب في مصر هي اللون الأحمر واللون الأزرق واللون الأصفر واللون الأخضر واللون الذهبي وأثبت أوين جونز الذي هو أفضل من بحث في دقائق قصر الحمراء والذي أدار تجديد قاعدة الأسود في قصر البلور بلندن أن العرب إذا استثني الميناء الذي يغطي أسفل الجدر لم يستخدموا في قصر الحمراء سوى اللون الأزرق واللون الأحمر واللون الذهبي أي اللون الأصفر وأن هذه الألوان رتبت ترتيبا معقولا جدا فأحدث اللون الأحمر في أساس نقوشه وصبغت حواجزه الجانبية باللون الأزرق على مدى واسع لتعديل التأثير الذي ينجم عن اللون الأحمر واللون الذهبي وفصل بعض الألوان عن بعض بعصائب بيض أو بظل نتوء الزخرف ومن المرجح أن كانت العمد مصبوغة باللون الذهبي لما بين العمد البيض وما يقوم عليها من الزخارف ذات الألوان الكثيرة من عدم الانسجام وأما ما نرى أثره في قصر الحمراء من اللون الأخضر والأسمر والأرجواني فقد بين ذلك المؤلف أنه من بقايا الترميمات الرديئة التي قام بها الإسبان في مختلف الأزمنة وقد أضلت بقايا هذا الطلي الرخيص على الأرجح مرممي قصر الحمراء في الوقت الحاضر فالأجزاء التي أصلحوها ولسيما الكسرات التي يبيعونها من الجمهور لا تمت بصلة إلى الطريقة المذكورة التي اتبعتها بقدر ما تسمح به اللاتوغرافية في تحديد أحد اللووين الحمراء الذي تجد لوحة له في هذا الكتاب المقابلة بين مباني العرب الفنية مباني بلاد سوريا لم نذكر من مباني سوريا حتى الآن غير ما أنجئ فيها بعد ظهور محمد مع أن قبائل العربية توطنت بلاد سوريا قبل ظهوره وأقامت فيها دولا قوية وتدل البقايا القليلة التي اكتشفت في بصرة والتي لم تدرس جيدا حتى الآن على أن فن العمارة فيها كان راقيا في ذلك الزمن ولذا فإن من المحتمل أن يكون المسلمون الذين استولوا على سوريا قد استفادوا من معارف أبناء قومهم أولئك ولكن فقدان الوثائق حملنا على السكوت عن ذلك الدور المنسي عين بذكر ما شاده العرب بعد الإسلام من المباني العريقة في القدم والمختلفة الطرز والتي ترجع أقسامها المهمة على الأقل إلى القرن الأول من الهجرة كجامع عمر والمسجد الأقصى في القدس والجامع الكبير في دمشق ويرى في هذه الآثار الثلاثة بعض المؤثرات البيزنطية والفارسية التي لم يتحرر فن العمارة العربي في سوريا منها تماما ومما هو جدير بالذكر أنه يشاهد فيها حتى في أقدم أقسامها بدء العمل بالأقواس المصنوعة على رسم البكارين والمصنوعة على شكل نعل الفرس أي الأقواس ذات الانكسار الضعيف في أعلاها والضيق قليلا في أسفلها ويبدو لك هذا النوع من الأقواس في الرواق من الجامع الكبير بدمشق وفي جميع أقسام المسجد الأقصى تقريبا وفي أعلى عمد الصف الأول من داخل جامع عمر ومما يرى في جميع تلك الآثار الأولى أن النتيجان عمدها متصل بعضها ببعض بجسور وصل كبيرة اتصالا انفرد بعمله مهندس العرب وإذا استعنت بمبدأ القياس فنظرت إلى أقدم مئذنة في الجامع الكبير بدمشق علمت أن شكل المآذن العربية الأولى في سوريا كان مربعا وقد استخدمت القباب المنخفضة المشابهة للقباب البيزنطية على العموم وذلك باستثناء قبة جامعة عمر التي أقيمت في تاريخ متأخر عن تاريخ بنائه. مباني بلاد مصر. أوضحنا في الفصل الذي خصصناه لتاريخ العرب في مصر سلسلة تحولات فن العمارة العربي العميقة بمصر في ثمانمائة سنة، أي منذ بني جامع عمرو بن العاص في سنة ستمائة واثنين وأربعين ميلادية، حتى تم إنشاء جامع قايتباي. في سنة 1468 ميلادية ورأينا أن هذا الفن العربي الذي كان بيزنطيا نزعة في البداء لم يلبث أن تحرر من كل تأثير أجنبي وأنه انتهى إلى أشكال مبتكرة تماما ويظهر أنه احترم قسم من زينة جامع عمرو بن العاص الأولى مع ترميمه عدة مرات ويرى في جامع عمرو بن العاص أصل الأقواس المصنوعة على رسم البكارين والمصنوعة على شكل نعل الفرس ولا ترى في جامع عمرو بن العاص غير المآذن البسيطة التي ليست لكل منها غير رواق واحد والتي تنتهي برأس. ويتجلى في مسجد ابن طولون الذي انشئ في سنة 876 ميلادية بدء الخلاص من المؤثرات البيزنطية، أي أن أقواسه صنعت بدون التباس على رسم البكارين، وأنها قائمة على دعائم مؤلفة من أعمدة مرصعة في الزوايا. وترى في جامع ابن طولون نقوش الأزهار والأغصان الصالحة للزينة والمصنوعة على طراز جديد قريب من طراز النقوش العربية ولم تبد المتدليات فيه بعد وأنشئ جامع ابن طولون من الآجر وتتألف مئذنته من ثلاث طبقات وليس فيها شيء من الزينة الخارجية وإنما ترى لكل طبقة منها شكلا خاصا فالاولى مربع والثانية سطوانية والثالثة مثمنة والزخارف أغزر مادة وأكثر تنوعا في الجامع الأزهر الذي شرع بناؤه في أواخر القرن العاشر من الميلاد وأتم في التواريخ أخرى وأقواس الجامع الأزهر حادة أكثر مما في المساجد السابقة وتشاهد المتدليات في كل مكان منه ولمآذنه عدة أروقة وزخارفه غنية وعدت أقواس جامع قلوون 1283 ميلادية مثالاً بارزاً لبلوغ الأقواس العربية المصنوعة على رسم البكارين ذروة الرقي ورأينا أنه يوجد شبه كبير بين هذا الجامع والمباني القوطية في القرون الوسطى ونرى جامع سلطان حسن 1356 ميلادية مثالاً لاقتراب الفن العربي من درجة العظمة، ويوجد بين كنايسنا الكبيرة وهذا الأثر العظيم الذي يبلغ ثخن جدره ثمانية أمتار وارتفاع رتاجه عشرين مترا وارتفاع قبته ستة وخمسين مترا وارتفاع مآذنه ستة وثمانين مترا شبه أكثر مما بينها وبين المساجد الإسلامية الأولى ويدل جامع سلطان حسن على أن العرب كانوا يعلمون كيف يقيمون مباني واسعة متينة عند الاقتضاء ويثبت جامع برقوق 1384 وثلاثمائة ميلادية وجامع المؤيد 1415 و ميلادية وجامع قايتباي 1468 ميلادية تقدما جديدا تم للعرب ويعد جامع قايتباي مبتكرا تماما بقبته العجيبة ومئذنته الرائعة ذات المساند والأفاريز والأروقة والنقوش الغنية الزاهية ولو لم يكن للعرب من المباني غير جامع قايتباي لاعتقد الناس لا ريب أنه عنوان فن لا صلة قريبة أو بعيدة بينه وبين أي فن آخر ويعد جامع قايتباي والجوامع التي أقيمت في عصره كجامع قاغباي 1502 ميلادية آخر المباني المهمة التي أنشأت في مصر على الطراز العربي ولما حل القرن السادس عشر واستولى السلطان سليم التركي على مصر أصبحت لا ترى فيها فنا عربيا فقد قضى الترك الفاتحون على الفن العربي بسرعة وأخذ هذا الفن ينطفئ شيئا فشيئا والحق أن الفن لا يعيش إلا حيث يقدر ويشجع والحق أن دماغ التركي لا يستطيع تقدير الفن الرفيع وترى المباني التي وقيمت في العهد التركي من ذوات الشكل الثقيل والزخارف المتعبة والألوان الكريهة وأصاب إيبر حيث قال إن من الحظ الحسن أن كانت هذه الآثار غير محتاجة إلى زمن كبير حتى تؤذي عيون رجال الفن، ولم تبنى هذه الآثار لتدوم، وإنما لتكون وسيلة لخدمة الساحات التي أقيمت عليها، وما جزاء الذين أقاموها من غير أن يفكروا في أمر الأجيال الآتية، إلا أن تنتقم منها هذه الأجيال بأن تنساهم. مباني بلاد إفريقيا الشمالية لا ترى غير شبه ضعيف بين المباني العربية في إفريقيا الشمالية أو سقلية وبينها في مصر. وذلك خلافا لمماثلتها لمباني الأندلس الأولى ونحن لا نقدر أن نتكلم عن القصور الإفريقية لعدم وجودها في الوقت الحاضر وإنما نذكر أن مارمول الذي زار قصور مراكش وفاس بعد سقوط غرناطة بقرن واحد قال في وصفه لإفريقيا إن هذه القصور تشابه قصر الحمراء على العموم والشبه الذي يرجح وجوده بين القصور العربية القديمة في إفريقيا وبينها في الأندلس موجود حقا بين مبانيهما الدينية ومنتهى إلينا منها دليل قاطع على هذا وأظهر ما يكون هذا الشبه في مآذنهما المربعة العاطلة من الأروقة والأطناف الخارجية والمؤلف بعضها من طبقتين متقبضتين أو ثلاث طبقات متقبضات وتختلف هذه المآذن العربية الإفريقية الأصلية عن مآذن مصر جملة وتفصيلا. ونجد جميع المآذن الإفريقية التي أقيمت بين القيروان وفاس من فصيلة واحدة ومنها التي أقيمت بالجزائر وطنجة في تواريخ لاحقة مع شيدها على الطرز القديمة ونجد من هذه الفصيلة برج اللاجيرالدا برج لعبة الهواء القائمة في إشبيليا وأبراج كنائس طليطلة الكثيرة البادية العروبة وإذا عدوت هذه المآذن المبتكرة وجدت مساجد إفريقيا القديمة كمساجد القيروان مثلا تختلف اختلافا كبيرا عن مساجد مصر وفارس باتخاذها القباب البيزنطية المنخفضة عنصرا خاصا ويعلو جامع القيروان الكبير الذي كان هذا السفر أول كتاب اشتمل على صور له أربع قباب منخفضة وإذا أردنا أن نحكم في الأمر مستعينين بالمباني التي لا تزال ماثلة قلنا إن الفن العربي عانى باستمرار تأثير الفن البيزنطي في إفريقيا الشمالية مع استثناء مراكش وإنه لم يستطع أن يتخلص منه كما تخلص في مصر والأندلس مباني بلاد سقلية إن قصر العزيزة وقصر القبة القائمين بالقرب من مدينة بلارم هم العمارتان المهمتان العربيتان اللتان أقيمتا في سقلية في أواسط القرن العاشر من الميلاد ولا يشاهد في مكان قصر عربي له من القدم ما لهما وهذا يجعل لدرسهما فائدة عظيمة وإن مما يزيد في أهميتها إنما هو الظن الغالب بأنهما مشابهان لما كان في إفريقيا الشمالية من القصور نظرا إلى الصلات القديمة التي كانت بين عرب البلدين في غابر الأزمان وكوننا نستطيع أن نتمثل بهما قصور إفريقيا وقد كان قصر العزيزة وقصر القبة حصنين ومسكنين في آن واحد، وقد قاومت تعاقب القرون لبنائهما من الحجارة المنقوشة الملتصق بعضهما ببعض التصاقا محكما، وشكل قصر العزيزة الواقع بالقرب من بلرم مكعب واسع، ويبدو للناظر جدره أنها مؤلفة من أقواس طويلة مصنوعة على رسم البكارين صنعا خفيفا، ومحيطة بنوافذ مزدوجة ذات عمدة صغيرة وستر الإفريز الذي أعد ليكون تاجا وحاجزا بالخطوط القرمطية التي بقي بعض آثارها ونشرت في فصل آخر من هذا الكتاب صورة عن التي رسمها جيرول دوبرانجا لاحدار داهه كما كانت منذ أربعين سنة فظهر منها أنه ذو زخارف بسيطة أنيقة ومتدليات مشابهة لما في مباني الأندلس ومن الصعوبة أن نعرف هل غير عمال العرب طراز قصر العزيزة الأصلي اولا حينما رمموه في عهد ملوك النورمان ويرى قصر القبة غير بعيد من قصر العزيزة كثيرا ويختلف قصر العزيزة وقصر القبة عن قصور العرب في إسبانيا بشكلهما الخارجي وأقواسهما الطويلة المصنوعة على رسم البكارين وانتظام شكليهما ولا أرى شبها بينهما وبين المباني المصرية وذلك خلافا لجيرولدو برانجة وذلك مع ما قمت به من البحث والتدقيق، وذلك خلا مماثلتهم البعيدة لبعض أجزاء جامع قلاون. مباني بلاد الأندلس قسم جيرولدو برانجا فن العمارة العربية في بلاد الأندلس إلى ثلاثة أدوار مختلفة: الدور البيزنطي، ودور الانتقال، والدور المغربي. ولا أرى سببا جديا للتسليم بهذا التقسيم رضا الآخرين به على العموم فلا معنى للتعبير عن فن العمارة العربي بالفن المغربي أي البربري ما دام البربر لم يدخلوا أي عنصر جديد إلى فنون العرب أجل حكم ملوك من البربر عرب الأندلس كما حكم ملوك من الشراكس عرب مصر ولكن البربر والشركس لم يبتدعوا شيئا في الفنون ولذلك لا نجد فن بناء مغربي في الأندلس، كما أننا لا نجد فن بناء شركسي في القاهرة. على أن لدينا من البينات ما يثبت أن البنائين في أيام ملوك البربر كانوا من العرب، فقد روى ابن سعيد أن أميري الموحدين يوسف ويعقوب المنصور أحضروا من الأندلس مهندسين لإنشاء جميع المباني التي أقاموها في مراكش ورباط وفاس والمنصورية، ومن المعروف اليوم 1237 ميلادية أن هذا الازدهار وهذا الرخاء في مراكش انتقل إلى تونس فأقام سلطانها قصوراً وغرس حدائق وكروماً على طريقة الأندلسية مستعيناً بمهندسي الأندلس وبنائيها ونجاريها ولبانيها ودهانيها وبستانييها أي تم شيد هذه المباني وفق رسوم وضعها أناس من الأندلس أو صنع تقليداً لمبان أندلسية وجامع قرطبة هو أقدم مبان العرب في بلاد الأندلس وأقيم جامع قرطبة في دور فن العمارة الذي أسميه دور فن العمارة البيزنطية العربي لا وحده وذلك لما لم نجد من بناء بيزنطي يشابهه وهو وإن كان يشتمل بوضوح على بعض عناصر الفن البيزنطي كتيجان عمده التي هي على شكل أوراق الشجر ونقوشه التي هي على شكل الأغصان وزينته المتشابكة وفسيفسائه سائه وزخارفه التي هي على أساس من ذهب إلى آخره يختلف عن المباني البيزنطية بما فيه من الزينة بالخط الكوفي وبأقواسه المصنوعة على شكل نعل الفرس بفلق كثيرة والقائم بعضها فوق بعض وبجزيئات زخارفه ويكتسب جامع قرطبة بهذا طابعا بادي الإبداع يتميز به من أي بناء بيزنطي وما قضت به الحال عند صنعه أي ضرورة تنضيض ما كان عند القوم آنئذ من العمد لينال به علوا مناسبا لعرضه أكسب صحونه منظرا لا تجده في أي بناء سابق ومن تجل ذوق العرب الفني في شيده طريقتهم في تركيب أقواسه لستر ذلك التنضيض فعلى من يعز مثل هذا الذوق الفني البديع الرفيع إلى البيزنطيين أن يدلنا على مبان أخرى استعملوا فيها هذه الطريقة وتخلص عرب الأندلس من المؤثرات الفنية البيزنطية بسرعة كالتي تخلص بها عرب مصر ولم تلبث النقوش العربية والمتدليات أن قامت مقام الزخارف البيزنطية على أساس ذهبي ولم تلبث الحناية أن تحولت إلى أقواس مصنوعة على رسم البكارين ومنقوشة نقشا لطيفا ومبان العرب في طليطلة أقدم آثارهم في الأندلس خلم في قرطبة وفي طليطلة آثار عربية مهمة كباب بيزغرة باب شقرة الذي بدأ بإنشائه في القرن التاسع من الميلاد وباب الشمس الذي أنشئ في القرن الحادي عشر من الميلاد إلى آخره ويمكن الباحث في طليطلة أن يتبين بعض مراحل تطور الفن العربي وهدمت مآذن المساجد القويمة في الأندلس ولم يبقى منها سوى برج لاجيرالدا لعبة الهواء الذي أقيم في أشبيليا في القرن الثاني عشر من الميلاد ويمكننا أن نذهب إلى أنها كانت مربعة الشكل كالمآذن التي أنشأت في إفريقيا وإنني أستند في رأي هذا إلى ما في بروج كنائس طليطلة التي لا تزال قائمة من التقليد لمآذن العرب في الشكل والفروع الجوهرية ويمكننا أن نذهب إلى ما هو أبعد من هذا فنقول إن الأندلس لم تعرف مآذن مشابهة لمآذن القاهرة ولو عرفوها لكان النصارى قد قلدوها أيضا وكلما كانت إقامة العرب بإسبانيا تطول زاد فن بنائهم غنا وزخرفا ولسرعان ما تحرر هذا الفن من كل مؤثر أجنبي ولسرعان ما غابت الزخارف البيزنطية ولسي ملف سيفساء على أساس ذهبي تاركة المجال لطراز جديد في الزينة فكان القصر في أشبيليا والحمراء في غرناطة بناءين وصل فن العمارة بهما إلى أسطع أدواره وبدأ ببناء القصر في أشبيليا في القرن الحادي عشر من الميلاد ثم صلح في القرن الثاني عشر والقرن الثالث عشر من الميلاد وذلك عاد ترميمه في زمن شارلكين وزمن فليب الثاني والزمن الحاضر وأنشئت وجهته في القرن الثالث عشر من الميلاد ويعد بهو الدما وبهو السفراء وغيرهما من أقسامه آثارا قديمة جدا ولا يلاحظ في أقسام القصر الأشبلي الأولى مثل ما في قصر الحمراء من فيض الزخارف ومن القباب ذات النقوش المتدلية ومع ذلك فكل القصرين متقارب ولا يختلفان في غير الدقائق ويكثر في القصر الأشبيلي ما ندر وجوده في قصر الحمراء من الأقواس المجاورة المصنوعة على شكل على الفرس والأقواس المصنوعة على رسم البكارين وتجد في القصر الأشبيلي من السقوف ذات التقاطيع الملونة المذهابة المحفورة ما يشابه سقوف قصور القاهرة ودمشق القديمة وبلغ خصب الفن العربي الأندلسي غايته في قصر الحمراء الذي أنشأ في القرن الثالث عشر من الميلاد وعلى ما فيه من غلو في الزخرف نرى هذا الغلو وليد ذوق رفيع لا يتجلى في آثار دور منحط ومع أن جدر قصر الحمراء مصنوعة من مزيج من الكلس والرمل والصلصال والحصباء لا من الحجارة المنحوطة ومع أن زخارفه من الجص المضروب في القوالب تجده متينا إلى الغاية فقد قاوم تقلبات الجو مدة خمسة قرون من غير أن يحتاج إلى ترميم ذي بال. وأهم ما يختص به قصر الحمراء، ويتميز به من القصر الأشبلي على ما أرى هو ما يأتي جدره المغطاط بقطع ملونة مصنوعة في القوالب وعمده الخفيفة الأفقية الخطوط الحاملة تيجانا منقوشة على شكل الأغصان المتشابكة ونوافذه المؤلفة من الأقواس ذات الحنائر والمنقوشات على شكل الأزهار والمحاطط بأطر قائمة الزوايا وسقوفه المغطاط بالمتدليات ولا يجد الإنسان في مصر قصورا عربية معاصرة لقصر الحمراء ولكننا إذا حكمنا بأن زخارف قصور مصر كانت مشابهة لزخارف مساجدها رجح عندنا وجود فروق مهمة بين قصور ذينك القطرين أجل إن هنالك تقاربا بين الفن العربي في مصر وبينه في الأندلس ولكنهما لم يبديا سوى تشابه بعيد في جميع وجوههما وكان تأثير فن عمارة العرب في فن عمارة النصارى الذين حلوا محلهم في إسبانيا عظيما إلى الغاية وكان النصارى يستخدمون العرب قبل إجلائهم في إقامة مبانيهم أو إصلاحها فنشأ عن تمازج الفنين ظهور الفن المدجن الجديد كما ذكرنا ذلك في فصل آخر وسنأتي بأمثلة كثيرة على ذلك في الفصل الذي خصصناه لدرس تأثير العرب في أوروبا ويرى طراز خاص قريب من الطراز العربي يمكن تسميته بالطراز العربي الإسرائيلي وذلك خل طراز الذي ذكرته وذلك في معابد اليهود القديمة التي أقيمت في إسبانيا ولا يختلف هذا الطراز عن الطراز العربي إلا باستخدام الحروف العبرية في زينته وبالأغصان والأوراق العريضة في زخارفه ونعد كنيسة لترانسيتو وكنيسة سانتا ماريا لابلانكا في طليطلة أمثلة بارزة على هذا الطراز الذي لا يخلو من مؤثرات الدور البيزنطي مباني بلاد الهند مباني المسلمين في الهند دليل واضح على التطورات التي يمكن أن تتفق لفن عمارة أمة بتأثير العروق التي تتصل بها وقد رأينا أن العرب حينما وصلوا إلى الهند وجدوا أنفسهم أمام خضارة قويمة قديمة وأنهم أثروا فيها بديانتهم ولغتهم وفنونهم تأثيرا لا يزال باقيا حتى الآن وذلك مع ضعف تأثيرهم السياسي فيها دائما وظهر من وصفنا للمباني الإسلامية في الهند درجة ما كتب عليها بوضوح من تاريخ تأثير إحدى الأمم فقد كانت المؤثرات العربية والهندسية مجتمعة اجتماعا وثيقا في المباني الأولى كباب علاء الدين مع ضعف أثر الفن الفارسي فيها ثم اجتمع الفن الفارسي والفن الهندسي بنسب متقلبة فيها وصار الفن العربي لا يبدو إلا في الأقسام الثانوية كاتخاذ الكتابات والمتدليات ووسائل للزينة وكاتخاذ أشكال بعض الأقواس ويعد مزار أكبر وتاج محل وقصر المغول إلى آخره من الأمثلة لاجتماع هذه المؤثرات التي نشأ عن تنضضها بالحقيقة طراز خاص يمكن تسميته بالطراز المغولي في الهند أو الطراز الهندسي الفارسي العربي ويتجلى هذا الطراز على الخصوص في مآذن الهند المخروطة الشكل كمآذن بلاد الفرس وتختلف مآذن الهند عن مآذن بلاد الفرس بتخاريمها وبطبقاتها غير المطلية بالميناء وتختلف عن مآذن الأندلس وإفريقيا والقاهرة بالزخارف الخارجية والأشكال العامة فيبدو ذلك أول وهلة مباني بلاد فارس يصل إلينا من المباني الفارسية التي أقيمت أيام الدولة الساسانية المعاصرة للفتح العربي وأكثر المباني التي شيدت في الصدر الأول من الخلافة سوى بقايا ناقصة فكان هذا سبباً في صعوبة تمثلنا تاريخ فن العمارة الفارسي ومدى تأثيره في فن العمارة العربي على الخصوص ثم مدى تأثير فن العمارة العربي في فن العمارة الفارسي فيما بعد وأقيم أكثر مباني الفرس المهمة في القرن السادس عشر من الميلاد أي في عهد الشاه عباس فإذا قوبلت هذه المباني ببقايا العمارات السابقة ظهر أنها مقتبسة منها وهي قائمة على طراز يختلف عن طراز العرب الفني ولا تشارك طراز العرب في غير الزخارف قال سيفي كتاب تاريخ فن العمارة وذلك في معرض الكلام عن مساجد فارس يظهر أن مساجد بلاد الفرس لا تختلف عن مساجد بلاد سوريا وتراني أجهل الأسس التي بنى عليها زعمه هذا ما فقد الشبه بين هذه المباني والواقع أن المقابلة بين مساجد سوريا القديمة أي بين مساجد دمشق والقدس وحبرون ومساجد أصبهان أمر متعذر ولا نجادل في وجود طابع خاص للفن الفارسي مع ما بين الفن الفارسي والفن العربي من صلة القرابة الواضحة التي مصدرها ما في الفن الفارسي من تأثر بالفن العربي بعد أن كان مؤثرا فيه ولمساجد الفرس صفات خاصة كثيرة يتجلى أهمها في شكل مآذنها وأقواسها وقبابها وزيناتها الخارجية ويذكرنا شكل مآذن الفرس حتى القديم منها بمداخن مصانعنا وهي مخروطة الشكل قليلة الارتفاع مكسوة بالميناء ذات رواق واحد في أعلاها وهي تختلف اختلافا جوهريا عن مآذن سوريا وإفريقيا والأندلس المربعة وهي تختلف أكثر من ذلك عن مآذن مصر ذات الأروقة الكثيرة التي يتغير مقطعها على حسب الطبقات والمزينة بأنواع النقوش البارزة وللمساجد الفارسية طابع خاص أيضاً فيرى لكل مسجد من المساجد القديمة الفارسية المتداعية كمسجد همذان مثلاً باب عظيم يبلغ ارتفاعه علو المقدم وينتهي بقوس طريفة مفرطحة مصنوعة على رسم البكارين من رسم خاص مما لا ترى مثله في أي مسجد عربي كان ونرى لزخارف المساجد الفارسية من الخارج شكلاً خاصاً أيضاً أي أنها مكسوة بالميناء ذي الرسوم المنوع ولسيما رسم الأزهار مما امتاز به فن زخرفة الفارسي وإذا حدث أن رؤيا مثلها في بعض المباني العربية كجامع عمر أمكن القطع بأنها من صنع عمال من الفرس وبنيت قباب المساجد الفارسية الحاضرة بصلية الشكل وهذه القباب وإن بدت مبتكرة لم تنشأ عن غير فرطحة القبة التي يشبه مقطعها على الفرس أو عن تضييق قاعدة القبة المشابهة لقباب المساجد العربية في القاهرة وبالغ الفرس في فرطحة القبة ذات المقطع الذي هو على رسم البكارين فانتهوا إلى القباب التي تشاهد أيضاً في مساجد بغداد الحديثة والتي رأيت مثلها في الكنائس الروسية سيما كنائس موسكو حقا عدت القباب الروسية قائمة على الطراز البيزنطي ولكن الإنصاف يقضي بعدها مبنية على الطراز الفارسي البيزنطي وحقا عجز الروس كما عجز الترك عن إبداع طراز خاص ولكنهم علموا جيدا كيف يوفقون بين احتياجاتهم وبين عناصر فنون البناء التي اقتبسوها من الأمم التي اتصلوا بها وذلك بخلطهم هذه العناصر ولم يكن في بقايا أقدم المساجد الفارسية قباب بصلية الشكل وأكثر قباب سمرقند ومشهد وسلطانية وورامين وأريفان إلى آخره التي أنشأت على طراز آثار أقدم منها لريب بيزنطي الطراز أو من القباب التي ضيقت قواعدها قليلا وأكثر الفرس من استعمال المتدليات والخطوط العربية في مساجدهم وهذه هي أهم العناصر التي أخذوها عن العرب والقارئ الذي يدرس الصور التي نشرناها في هذا الكتاب إتماما لمعالمه مما تقدم يشاطرنا رأينا في اختلاف فن العمارة العربي باختلاف البلدان وفي أن من المتعذر جمع متباين المباني تحت وصف واحد كما أنه يتعذر جمع المباني الرومانية والقوطية ومباني عصر النهضة التي أقيمت في فرنسا تحت اسم الطراز الفرنسي ولا تجد غير شبه بعيد بين الطراز البيزنطي العربي الذي تجلى في الأندلس في جامع قرطبة والطراز العربي البيزنطي الذي تجلى في مصر في جامع عمر بن العاص وجامع بن طولون كما أنك لا تجد غير شبه بعيد بين الطراز العربي الذي تجلى في قصر الحمراء والطراز العربي الذي تجلى في جامع قايتباي، ولذا يجب أن نقسم الطراز العربي تقسيما أساسيا، وأن نستند في هذا التقسيم إلى اختلافه باختلاف البلدان على حسب الطريقة التي سرنا عليها في مباحثنا في العروق، ولذا يمكننا أن نأتي بالتقسيم الآتي الذي يلائم معارفنا الحاضرة. ألف الطراز العربي. قبل ظهور محمد لا يزال هذا الطراز مجهولا خلا ما يستشف من بقايا مباني اليمن القديمة ومن بقايا المباني التي أقيمت في المملكة العربية السورية القديمة كمملكة الغساسنة مثلا با. الطراز البيزنطي العربي الطراز البيزنطي العربي في سوريا أقيمت بنايات هذا الطراز أو جدد بناؤها فيما بين القرن السابع والقرن الحادي عشر من الميلاد ومنها جامع عمر والمسجد الأقصى في القدس والجامع الكبير في دمشق الطراز البيزنطي العربي في مصر أقيمت بنايات هذا الطراز فيما بين القرن السابع والقرن العاشر من الميلاد ومنها جامع عمر بن العاص وجامع بن طولون الطراز البيزنطي العربي في إفريقيا بني جامع القيروان الكبير ومساجد الجزائر على حسب النماذج القديمة وبقي تأثير الفن البيزنطي ثابتا في إفريقيا وظلت قباب أفريقيا بيزنطية على العموم حتى الزمن الحاضر الطراز البيزنطي العربي في سقلية كانت البنايات التي أقامها العرب في سقلية قبل الفتح النورماني على هذا الطراز كقصر العزيزة وقصر القمة الطراز البيزنطي العربي في الأندلس بني على هذا الطراز جامع قرطبة والمباني العربية في طليطلة وذلك قبل انقضاء القرن العاشر من الميلاد. جيم الطراز العربي الخالص الطراز العربي في مصر تكامل هذا الطراز فيما بين القرن العاشر والقرن الخامس عشر من الميلاد وبلغ ذروة كماله في جامع قايتباي. ويمكن القارئ أن يتبين التطوراته من النظر إلى سلسلة صور المساجد التي احصيناها ونشرناها في هذا الكتاب. الطراز العربي في الأندلس تحول فن العمارة العربي في الأندلس بين قرن وقرن أيضاً ولكن الوثائق الضرورية لوصل أدواره المتوسطة فقدت أيضاً ولم يبق من البنايات التي أقيمت على هذا الطراز غير ما هو قائم في أشبيليا وغرناطة ومع ذلك فإن هذا يعد نموذجياً دال الطراز العربي المختلط الطراز الإسباني العربي يشاهد اختلاط عناصر فن العمارة النصراني بعناصر فن العمارة العربي في المباني التي أقيمت بعد فتح النصارى لبلاد الأندلس على الخصوص ووضب سكان القسم الجنوبي من إسبانيا على إقامة بعض بناياتهم على هذا الطراز المختلط حتى الوقت الحاضر ويعد كثير من آثار طليطلة أمثلة على هذا الطراز المختلط الذي نشرنا كثيرا من صوره في هذا الكتاب الطراز الإسرائيلي العربي نذكر من هذا الطراز ما وقِيمَ من المباني التي كانت معابد لليهود في طليطلة، كسانتا ماريا لابلانكا والترانسيتو إلى آخره. الطراز الفارسي العربي. إن المباني التي وقامت في بلاد فارس بعد أن اعتنقت الإسلام ولا سيما مساجد أصبّهن هي من هذا الطراز. ولهذه المباني طابع فارسي واضح وإن كانت ذات أثر عربي. الطراز الهندوسي العربي. مباني هذا الطراز خليط من عناصر الفن العربي وعناصر الفن الهندسي ومن هذه المباني منارة قطب ومعبد بند رابن على باب علاء الدين الرائع الطراز الهندوسي الفارسي العربي أو الطراز المغولي في الهند شيدت المباني التي أقيمت أيام سلطان المغول في الهند على هذا الطراز ومنها تاج محل وقصر ملوك المغول وكثير من مساجد الهند وحلت المؤثرات الفارسية في مباني هذا الطراز محل المؤثرات العربية التي كانت سائدة إلى حد كبير. ونرى مباني هذا الطراز خالية من الإبداع الحقيقي وإن دلت على فن خاص تنضدت فيه عناصر الفنون الأجنبية التي تتألف منها أكثر من أن تتمازج.